O, degenen die van hem afzakken, en degenen die van hem afzakken, en degenen die van hem afzakken, en degenen die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 نَهَارٌ يَكْوَرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوَرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق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 waarom 0, 0, 2, 0, 0, منيبا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خوله نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو وجعل مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ سبيله وَجَعَلَ لِلَّهِ بكفرك لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْتَ مَتَّعْتَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ من أَصْحَابِ أَمَنْهُ قَانِتٌ أَنَا الْلَّيْلُ سَاجِدٌ وَقَائِمٌ يحذر, يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابِ Qul ya ibadilladhi na amanu taqo rabbakum liladhi na ahsanu fi hadhihi al dunya hasana wa arzul lah waasiga inna ma yuwafta sabirun ajrahu bi gairi umirtu an aabudhu Allah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 وَأَنَا أَبُو الله اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَ الذين الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وأولئك هم هُمْ أُلُو الْأَلْبَابِ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 وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تَرَ تر أن اللَّهَ الله مِنَ من السماء ماء فسلكه؟, فسلكه ينابيع في الْأَرْضِ ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأول الألباب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 مثاني يتقشى منه جرود الذين يخشون ربهم ثم تلين ثم تلين جرودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يطليل الله فما له من هاد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 Tum in het dag van de opstanding, zullen jullie bij Jullie Heer tekenen. Wat zal er gebeuren? Wat zal er gebeuren? Wat zal er gebeuren? Wat zal أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم, ويجزيهم اجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أثر ما تدعون من دون الله إن, الله إن أرادني الله بضد هل هن كاشفات ضره شفاة ضرره أو أرادني برحمه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 قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قل لله الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا له مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَّ قلوب الذين الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذكر الذين من دونه إِذَا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات وَالْأَرْضِ عالم الغيب والشهاده عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك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 بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم, فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها هؤلاء سيصيبهم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 قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيب الى ربكم واسلموا له وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا, ثم لا تُنْصَرُونَ واتبعوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم من ربكم من قَبْلِ أَيِّ يأتيكم, يَأْتِيكُم العذاب قَبْلِ أَيِّ لا الْعَذَابُ لَا تَشْعُرُونَ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 أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها, فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اليس في جهنم geen للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء verjagt die die het recht doen met de gevolgen die ze ervaren. Allah له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ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 يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وينذرونكم, وينذرونكم لقاء يومكم يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ العذاب الْعَذَابِ وَلَكِنْ قيل ادخلوا الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دخلوا أبواب جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا 124. فبئس مثوى المتكبرين 125. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت لَهُمْ وقال لهم خزنتها سلام, سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين